114. فيهما فاكهة ونخل ورمان 115. فبأي آلاء ربكما تكذبان 116. فيهن خيرات حسان 117. فبأي آلاء ربكما تكذبان يورم قصورات في الخيام، ففي أي آلاء ربك ما تكذبان، لم يطمسهن إنس قب لهم ولا جان، ففي آلاء؟ ربك ما تكذبان، متكئين على رف رف الخضري وعبقري الحسان، فبأي آل ربك ما تكذبان؟ تبارك اسم ربك في الجلال والإكرام.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 في جنات النعيم 112. من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة 115. متكئين عليها متقابلين